غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَلَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَثِقَوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ ه كَذَّبَت ثمَمودُ بِطَغْوهَا إذ بَسَ شْقهَا فَقَالَ لَهُم رَسُول اللهَّهِنَا قَتِ اللهَّهِ وَسقهَا فكَذَّمُ فَقَرهَا فَدَمدَمَا لَهِ ب رَبّهُ بهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعم